بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم بغير علمه ويستخف هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا سكت عليه آياتنا ولا مستكبرون كأن لم يسمعها كأنك أذنيك أن فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بالغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأمس فان بدنا فيها من كل زود كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبيين